مكان ما اولى يعني والوغات تحمل ماها لو في كل يوم وقعت لتظاها القرؤه على بدر يسوق غيمه سوا والغروب جاء وحده انه شمس الضحى